فما حقم إنشاء الضال في المسجد نعم فيه خلاف حيث الكراهة والتحريم والصحيح أنه محرم لهذه التي أو للدليل الذي ذكره مع ما في مسلم في شأن ذلك الرجل الذي دخل المسجد وقال من رأى أو من دعاء إلى الجمل الأحمر فقال رسول الله لا وجدته فهذا الدعاء يدل على التحريم وهكذا أيضا لا ردها الله عليك هذا الدعاء يدل على تحريم دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنشد بهذا الدعاء يدل على التحريم وأيضا مع العلة التي ذكرت فإن المساجد لم تبنى لهذا فهذا يدل على تحريم من شاب الضوال في المسجد فليجس لأحدا ينشد ضالة فيه وهل هذا الحكم خاص في الضال التي فقِدت خارج المسجد ونشيدت في المسجد أم عام عام نعم في الضال التي خارج المسجد وداخل المسجد ونشيدت فإن المصطلح يقول فإن المساجد لم تبنى هذا سواء كانت الضال خارج المسجد أو داخل المسجد فلا تنشد وإنما تنشد على الأبواب يقف على باب المسجد ويقول من وجد كذا فيخبرني به، ويرفع صوته ما في مانع إذا كان خارج المسجد. أما ينشد ضال داخل المسجد ويرفع صوته، فهذا حرام سواء كانت الضاللة فوق إذا في الخارج أو في الداخل. هذا هو الصحيح. وما هي الضاللة هذه؟ نعم أحسنتم. هي الضاعة من كل ما يقتنى من الحيوان وغيره. وكل ضائع. هذين قال له ضال من الحيوان ومن غير الحيوان الأصل في الضال من استعم الحيوان لكن الحديث هنا المقصود بها عم شيء ضائع شيء ضائع فمن أنشد ضائعا في المسجد فإنه شمله هذا النهي سواء كان أنشد حيوانا أو غير حيوان وهكذا من أنشد أيضا من نشد ومن أنشد فما هو الفرق بين نشد وأنشد نشد وأنشد عبد الله ما هو الفرق بين نشد وأنشد أه؟ محمد النشد هو الذي طلب أحسنته يطلب الضالة وأنشد يعرف الضالة أحسنته يعرف هذه الضالة الضائعة أحسنت فنشد الداب إذا طلبها وأنشد وأنشدها إذا عرفها وقد علمت من كلام القاموس أنه قال أنشد الضالة عرفها واسترشد عنها ضد استعمل في هذا وهذا أنشده لكن الغالب أن أنشد يستعمل في التعريف ونشد يستعمل في الطلب طلب الضالة طيب من المسائل أيضا بسم الله التي تتعلق في حديث بهرير المتقدم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقول لا ردها الله عليك فأن المسائل لم تبن لهذا هل إن الضالل الضالة المنه عنه يختص برفع الصوت في المسجد أم هو عام وإن سأل من حوله من غير رفع الصوت أم هو عام وإن سأل من حوله من غير رفع, الصوت من من غير رفع صوت يكون يجالس أحد بجانبه يقول لي أخي رأيت كذا أو حلقة موجودة يقول لهم رأيت كذا ينسأل من حوله هل إن شاد الضالة المنهي عنه ويختص برفع الصوت في المسجد أم هو عام وإن سأل من حوله من غير رفع الصوت قال الإمام مالك في المبسوط في الذي ينشد ضالة في المسجد لا يقوم رافعا صوته قال الإمام مالك في المبسوط في الذي ينشد ضالة في المسجد لا يقوم رافعا صوته قال رحمه الله وأما أن يسأل عن ذلك الجنساء قال رحمه الله وأما أن يسأله عن ذلك جنساءه غير رافع لصوته فلا بأس بذلك فلا بأس بذلك انتهى نامه نزال في المبسوط الكلام هذا لكن أظنه لمن ألف هذا الكتاب جمعاً قال مالك فلا بأس بذلك ووجه ذلك أن رفع الصوت ممنوع في المساجد ووجهه أو وجه ذلك أي ما ذكره الإمام رحمه الله قال وأما أن يسأل عن ذلك جنساءه غير رافع لصوته فلا بأس بذلك ووجه ذلك أن رفع الصوت ممنوع في المساجد وأما سؤال جليسه فمن جنس المحادثة وأما سؤال جليسة فمن جنس المحادثة وذلك غير ممنوع وذلك غير ممنوع ما لم يبلغ ذلك اللغط من الإكتار ما لم يبلغ ذلك اللغط من الإكتار وهكذا تقدم معكم كلام الألباني رحمه الله الثمر مصطاب قالوا في الحديث دليل على تحريم السؤال عن ضلة الحيوان في المسجد بشرط أن يكون برفع الصوت بشرط أن يكون برفع الصوت فهذا الذي يظهر ثم الإنشاد هو من النشيد والنشيد رفع الصوت النشيد رفع الصوت وهذا ما رفع صوته يتحدث مع أخي هذا من جنس المحادثة وذلك غير ممنوع وهذاك يقول من رأى لي كذا يرفع صوته هذا يقال لا رد الله عليك لا ردها الله عليك لأنه نشد والنشيد هو رفع الصوت بالشيء وأما أنه يتحدث مع أخيه رعيك هذا هذا ما في شيء فهذا لم يرفع صوته بهذا الشيء وهذا كلام صواب إن شاء الله لأن النشيد كما لأن إنشاد الضال من النشيد والنشيد هو رفع الصوت النبي صلى الله عليه وسلم ذكره من سمع رجلا ينشد ضالة ففي رفع صوت ينشد ضالة وسأتي معنا كلام قسطلان في إرشاد السال في مسألة إنشاد أو في مسألة النقطة وتعريفها أو مسألة تعريفها في المسجد سأتي إن شاء الله أنه ذكر نحو هذا الكلام. رحمه الله قال ويجب أن يكون محل التحريم أو الكراهى إذا وقع ذلك برفع الصوت ويجب أن يكون محل التحريم أو الكراهى إذا وقع ذلك برفع الصوت كما أشارت الأحاديث إليه أما لو سأل الجماعة في المسجد بدون ذلك فلا تحريم ولا كراهى وأما لو سأل الجماعة في المسجد بدون ذلك فلا تحريم ولا كراهى كلام صحيح يسأل عن قلمه يسأل عن ساعة بعض إخوانه فهذا ما يدخل في الإنشاد يرجى أنه لا يدخل في إنشاد ضالة لأنك قد علمت الإنشاد من النشيد والنشيد رفع الصوت وهذا نذكره إن شاء الله كلام القصطلاني وهو له تعلق هنا لكن جعلنا هناك في الكلام على ما سمعته من تعريف النقاطة في المسجد تعريف النقاطة في المسجد فهذا نص عبارة رحمه الله القسطلان في إرشاد الساري قال ويجب أن يكون محل التحريم أو الكراها إذا وقع ذلك برفع الصوت كما أشارت الأحاديث إليه أما لو سأل الجماعة في المسجد بدون ذلك فلا تحريم ولا كراها فالحاصل هذا الذي يظهر الله أعلم أن الشخص إذا رفع صوته ونشد ضالة هذا حرام وإذا سأل الجماعة أو سأل جنيسه كما يقول إمام مالك رحمه الله أما أن يسأل عن ذلك الجنساء غير رافع لصوته فلا بأس بذلك فالذي يظهر منه كما قال فلا بأس بذلك ويتحرج كثير من الإخوان في هذه المسألة تجد ربما ميسا عن قلمه بعض الإخوان الذين بجانبه. يقول ربما يكون الإنشاد الضالة والذي يظهر أنه لا يدخل في هذا وإنما الإنشاد كما صنع ذلك رفع صوت صاحب الجمل الأحمر من دعا إلى الجمل الأحمر وهكذا قال رسول الله من سمع رجلا ينشد ضالة ينشد من النشيد وهو برفع الصوت العلام الألباني كما سمعته يقول بشرط أن يكون برفع الصوت بشرط أن يكون برفع الصوت فهذا يكون محرما تعريف النقاط في المسجد مسألة تعريف النقاط في المسجد قال الإمام مالك رحمه الله لا أحب رفع الصوت في المساجد قال الإمام مالك لا أحب رفع الصوت في المساجد وقد بلغني أن عمر الخطاب وقد بلغني أن عمر الخطاب أمر أن تعرف النقطة على أبواب المساجد أمر أن تعرف النقطة على أبواب المساجد وأحب أن لا تعرف في المساجد وأحب أن لا تعرف في المساجد ولو مشى هذا إلى الخلق ولو مشى هذا إلى الخلق يخبرهم بالذي وجد يخبرهم بالذي وجد ولا يرفع صوته لم أرى بذلك بأسا إن شاء الله ولو مشى هذا إلى الخلق يخبرهم بالذي وجد ولا يرفع صوته لم أرى بذلك بأسا إن شاء الله البيان والتحصين لابن رشد وقال ابن عبد البر قال ابن عبد البر في التمهيد التعريف عند جماعة عند جماعة الفقهاء فيما علمته قال ابن عبد البر في التمهيد التعريف عند جماعة عند جماعة البقهاء فيما علمت لا يكونوا إلا في الأسواق وأبواب المساجد ومواضع العامة واجتماع الناس واجتماع الناس فعلى هذا لا يصلح عليه النقطة في المسجد وإنما عند جماعة البقهاء فيما علم ابن عبد البر رحمه الله حسبك به استقراء رحمة الله تعالى عليه لا يقل إلا في الأسواق وأبواب المساجد ومواضع العامة، يعني المواضع العامة التي يجتمع فيها الناس، ومواضع عامة واجتماع الناس. انتهى. وأما إطلاق بعضهم في تعريف اللقطة، وهو المناداة في الأسواق والمساجد والشوارع، وأما إطلاق بعضهم في تعريف اللقطة، وهو المناداة في الأسواق والمساجد والشوارع. من ضاع له شيء فليطلبه عندي هكذا يقول من ضاع له شيء فليطلبه عندي فهذا ظاهره جواز تعريفها والمنادى بها في المساجد فهذا ظاهره جواز تعريفها والمنادى بها في المساجد هذا ظاهره جواستعريفه وننادى بها في المساجد وقال ابن الحاج في الجوامع والمساجد وقال ابن الحاج وهو يتكلم على تعريف النقطة في الجوامع والمساجد أي تعرف النقطة قال في التوضيح وهو يشرح كلام ابن الحاج ظاهره أن التعريف يكون فيها ولعل ذلك مع خفض الصوت ظاهره أن التعريف يكون فيها ولعل ذلك مع خفض الصوت ويحتمل أن يكون على حذف مضاف أي في باب الجوامع والمساجد وهو أحسن ويحتمل أن يكون على حذف مضاف أي في باب الجوامع والمساجد وهو أحسن لأنه كذلك في المدونة وغيرها وللحديث أيضا الذي نهى الناس ع صلم عن إنشاء الضال فيه فهي تقاس عليها فالحاصل أن اللقطاء لا يجوز استعريفها في المسجد برفع الصوت قياسا على إنشاء الضالة لا يجوز استعريفها برفع الصوت قياسا على إنشاء الضالة فإن النساء صلم يقول من سمع رجلا ينشد ضالة إلى آخر الحديث وهكذا من دعي الجمل الأحمر والنقطة الحق في مع رفع الصوت، وأما مع خفض الصوت فلا بأس. إذا عرف ضاله وقال وجدت كذا مع يكلم بعض الناس يحادثهم في بعض في مجلسه وجدت ضالة فمن علمتموه أنه يطلب ضاله من علمتموه أنه يطلب نقطه وهذه الضاله فهي عندي فهي عندي، فهذا يرجى أنه لا بأس به. وأما ما جاء عن بعض الفقهاء ما سمعت أن الضاله تعرف الجوامع والمساجد كما ذكروا في تعريف الضاله وأنها المنادى في الأسواق والمساجد والشوارع من ضاع له شيء يطلبه عندي ويكون برفع الصوت تعريف الضاله وهو هكذا وجد شيء لا يقوم برفع الصوت ويكون في المجامع هذه فهذا يحمل على حد مضاف في الأسواق أبواب المساجد وهذا أحسن في الأسواق أبواب المساجد وليس في الجوامع داخلها. أنها تعرف الضال فهذا لا يصلح لا بد من هذا المحمل أو يحمل على أنه مع خفض صوت في الجامع مع خفض صوت فإنه إن سأل بعض الذينهم بجانب من جنسائه أو أخبرهم بهذا الشيء فيرجى أنه لا باس به وأما تعريف النقاط في المسائل برفع الصوت لا يجوز كياسا على إنشاء الضال له ولأمر عمر واجد النقاط بتعريفها على باب المسجد فهذه المسألة مع خفض الصوت جائزه، وأما تعريف اللغطة في المساجد برفع الصوت لا يجوز قياسا على إشاد الضالة ولأمر عمر واجد اللغطة بتعريفها على باب المسجد ولقول في علة الحديث في علة منع إنشاد الضالة إن هذه المساجد لم تبنى لهذا فهي علة عامة هذا حاصل مسألة والله عالم بالنسبه للنقطة وبالنسبة للضالة فهو يحرم تعريفهما برفع الصوت ويجوز إذا كان من باب المحادثة من جنس المحادثة من غير يرفع صوت فيرجاء انه لا باس بذلك وكما تقدم كلام القصطلاني وهو يتكلم على تعريف اللقطة ويجب أن يكون محل التحريم يتكلم كان على تعريف اللقطة ويلحق فيه هناك ويضم هنا يسحب أيضا هناك في إنشاد الضالة قال القسطلاني في إنشاد الساري ويجب أن يكون محل التحريم أو الكراها إذا وقع ذلك برفع الصوت كما أشارك له الأحاديث أما لو سأل الجماعة في المسجد بدون ذلك فلا تحريم ولا كراها وأما إذا سأل الجماعة بدون ذلك فلا تحريم ولا كراها هذا كلام القسطلاني وهو يتحدث عن اللغطة فحمل يعني موضع التحريم في الجوامع إذا كان برفع صوت وأما إذا كان بخفض صوت يتحدث مع الجماعة فلا تحريم ولا كراها لو سأل الجماعة وهذا الذي يظهر أنه يكون من جنس المحادثة يكون من جنس المحادثة وهذا غير ممنوع في المسجد إذا كان حديث من غير رفع صوت وهو حديث مباح فإن صلى الله عليه وسلم كان يتحدث مع أصحابه بعد الفجر يتحدثون في أمور الجاهلية يذكرونها ما في مانعها هذا يكون من هذا الباب من جنس المحادثة والمحادثة في المسجد جائزة ورفع صوت في المسجد لا يجوز هذا حاصل ما يتعلق بتين المسألتين إن شادوا الضالة وتعريف اللقاطة إن شادوا الضالة وتعريف اللقاطة إن شادوا الضالة يكونوا من صاحبها ينشدها يكون من صاحبها نفسها ينش... نفسه ينشدها وأما أنشدها فهو تعريف إن الشيء المفقود فهو باب اللغطة واللغطة تعرف من غير صاحبها تعرف من غير صاحبها اللغطة يعرفها من وجدها واجدها هو الذي يعرفها والضال يطلبها صاحبها وكله حرام كما سمعته في المسجد كله حرام لا يجوز. في بيوت الله سبحانه وتعالى وأما كلام الفقهاء فهو مخرج على ما سمع، أو بعض الفقهاء أنه تعرف الجامع مخرج على أحد أمرين إما أن يكون المقصود بذلك مع خفض الصوت أو يكون على حد مضاف أي في أبواب الجوامع أبواب المساجد هذا جائز طيب هذا نكتفي به إن شاء الله